محتاج قبرك اتنيت يا حسین جيتم الشاي يا حسین محتاج قبرك اتنيت يا حسین جيتم الشاي يا حسین وياك فحماك ما انسا عيني تبقا يا ساكن عيني بدمعه اللي تنزل علليني كل موت ودربك يحييني امشي بربع عينك خليني كل بي يعطش يالدربك ما ندعي عيني تبكي يا ساكن عيني بدمعه اللي تنزل عليني كل شي موته دربك يحيني امشي بربعينك خليني كل شي بي يا طش يالدربك ما وبدربك عمري راح رخصه وحالي كونه خلص مشاي احس بحتاجك قبل قاتني We're كل جمعنا الاحساسي مختنق ودور انفاسي عايش على ذكرك ما ناسي خادم انا بس رافع راسي تنظر البريح كرادت عينا يمك جمعنا الاحساسي مختنق ودور انفاسي عايش على ذكرك ما ناسي خادم انا بس رافع راسي تنظر البريح كرادت عينا راح أصال غار جبده قاصد مشي. أيامي يا من وصلك بقى أحسب أياميا سبب شفاء منا لامي <تصفيق> ضامي إنت وصلك ضامي ترضى عني غاية أحلامي شوية من حنانك محسوبه وصلك بقى أحسب أياميا سبب شفاء منا لامي ضامي إنت وصلك ضامي ترضى عني غاية أحلامي شوية من حنانك محسوبه امك رحمتك <متحدث> لها يحسها من وصلها مشى تختصرب خطوه بلا مشيت دنيا ايش تسوى ماخذ من حبته والحب حرام اذا غيرك هو سيدي وحبيبي وذخري ومولاي تمر يمك تختصرب خطوه بلا مشيت دنيا يشتسو تسوى قلبي ما خف من الحبته والحب حرام اذا غيرك اه حبيبي ودخري وذخري ومحبتك عايشة ابقى بها